يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه ف أ م ا من أ و ت ي كتابه بيمينه فيقولها أ م اقرؤوا كتابيه إ ن ي ظننت أ ن ي ملاق حسابيه فهو في ع ي ش ة ر ا ض ي ة في ج ن ة ع ا ل ي ة قطوفها د ا ن ي ة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 وانه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم